لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم بغضوا والبرجفون في المدينة لنغرينك بهم, لنغرينك بهم ثم لا يجاونونك فيها إلا قليلا ملعونين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 ولعنهم لعنا كثيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فذرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها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 إِنْ عَرَضْنَا لَمَا نَتَعَالَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالَ فَأَبَيْنَا أَنْ يَحْمِلَنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ كُرْسِيُّهُنَّ أَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رِزْقُكُمَا وَمَا لَا يَمْلِكُ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ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 يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْسِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُدُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَاتَأْتِينَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمُ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ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 ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من ويرى الذين أوتوا العلم الذي إليك من ربك الحق ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز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 في ذلك آية لكل عبد مبين